وَكُلَّ شَعِيٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ <تصفيق> Womás! Köszönöm, hogy ألم One down. about <laughs> Oh, my God. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 6 والபمقل What?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 وعدكم الله Yeah. one the والله الخالق المبارع المصور له الأسماء الخمسة يسبح له ما في والنماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي Good one more وهو العزيز الحكيم هو الله